ரூனி தி ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون <تصفيق> وأشرقت الأرض well, oh well, ஓ பியூ நின் وَإِذْ قَرَّبْنَا لَكُمُ الْإِذْنَ مَنْ مَغْزُوَّا